أولاً ده كمان بيدعم نشر الثقافة يعني, يعني لما أنا يبقى يعني زي ما بنقول كده لوحة لكل بيت لوحة لكل حي إحنا هدفنا كله في كل المبادرات بتاعتنا ان ننشر الثقافة والثقافة دي بتنشر من خلال لوحة فيها فكرة متنفذه بتقنيك عالي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 فهنا في فنان بيبقى هاوي ودي شريحه كبيره جدا جدا واحنا بنتبناها ولكن عنده موهبه قوية جدا جدا واشتغل على نفسه يعني اشتغل وذاكر وخد كورسات معينه في الحاجات والنقط اللي هو ضعيف فيها فنيا بحيث ان هو وصل لمرحله فنيه كويسه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 سعر. يعني فرضا في فنان ممكن يجي على العمل بتاعه يقول لي العمل ده ب 10000 وهو ما يسواش الا 1000 جنيه بالضبط يعني احنا بنقول تعرف منين العمل ده يسوى او ما يسواش قيمته الماديه ما هو انا انا كفنان ومعايا لجنه فنيه بنقدر كويس نقيم العمل ونشوف العمل ده هل الاول بنقيم الفكرة? هل الفكرة دي جديدة ولا مكتبسه هم. وبعدين نرجع نقيم العمل بقى كفني كامل. وبعدين نرجع نقيم هل الخامة اللي هو شغال ديها. نستخدم العلوان اللوح. عيوة. خامة مكلفة ولا لا؟ م. فبنبدأ من هنا من الثلاث محاور دي نقدر نقيم العمل ونديره السعر المناسب له. وهل فعلا نقدر نعرف الالوان دي يعني من نوع الجيد او نوع رخيص او كده او ازاي بتعرفه ده? لا ابو سعى مش شرط. م. انا ممكن لو فنان اشتغل بنوع